119. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين 110. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون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 واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما علم الرسول إلا البلاغ المبين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 116. ومن نشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير 117. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما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 ك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم.